حاميم عين سين ينقاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لهما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 أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم وكيل، وكذلك أوحينا إليك روح، وكذلك أوحينا إليك قرآن عربي لتاذر أم القرى، لتاذر أم القرى ومن حولها، وتذر يوم الجمع لرب فيه فريق في الجنة وفريق. في السعير ولو شاء الله لجعلهم امه واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولكن يدخل من يشاء في رحمته والطالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من اتانه اولياء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 ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصّبه نوح والذين أوحّن إليك وما وصينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه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 اينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لا في شك منهم ريب فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله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 ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب من ربهم ولهم عذاب شديد وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي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 ولولا كلمة الفصل قط بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في غوطات الجنات لهم ما يشاؤون لهم ما يشاؤون عِنْدَ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 هو بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل وهو الذي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما طلَّ وينشر رحمته وهو الولي الحميد.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 وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعتزين في الأرض وما لكم من هذين الله جوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكر الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عنا كثير ويعلم الذين يجادلون فيه آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم من شيء فمتاع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 مثلها فمن عفا وأصلح فعجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن اتصر وقَد صَبَرَ وغَفَرَ إن ذلك من عزم الأمور ولَمَّا صَبَرَ وغَفَرَ فإن ذلك من عزم ولَمَّا صَبَرَ وغَفَرَ فأولى ولمن ينتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب عليم ولما صفر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُطْرِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّى لِمِن لَمَّا رَأَوْا الْعِذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إلَى مَرَضٍ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 وما كان لهم من أولياء يعصونهم من دون الله وَمَن يطْلِنَ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمَ الْقَدْرَ تَلَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِمَ الْجَاهِلِينَ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفظا إن عليك إلا البلاء وإنما إذا أذقن الإنسان من رحمة فرح بها وإلا تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفؤ اللَّهُمَّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ اللَّهُمَّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وهو العليم القدير إنه عليم قدير